الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام والأشهر المسليين صحيح مسلم باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وركيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلون الجنة لا أي نوع من أنواع الكلام أنواع الكلام تقول اسم أو فعل أو حرف يبقى حرف يفيد إيه النفي أو الناهية النفي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ونقول لا النافية لا تؤثر في الإعراب وجودها كعدمها من جهة الإعراب يبقى تدخلون دي على الرفع لتجردها عن الناصب والجازم وترفع بالإيه؟ بثبوت علامة رفعها ثبوت النور يبقى عامل الرفع إيه؟ الخلوة التجرد عن الناصب والجازم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا يبقى لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ولا تؤمنوا حتى تحبوا هنا بقى ولا تؤمنوا من غير نون تؤمنوا حتى تحابقوا أيها تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحبوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا لغه لغه كده بايه بدون النور ماشي الحاء اه بعض بعض العرب تكلم بغير ما تكلم به بقية العرب ومكان لغة كثيرة يعني استعملت كثيرا ولكنها خلفت الجمهور فيقولوا هي لغة يعني مستعملة شيء مستعمل على قلة فإن ندر استعمالها قالوا هي لغة شاذة طيب <تصفيق> نعم. زي قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس تحذي وفيش نصف ولا جذب يوم يأتي, بيش يأتي. بيش يعني الياء فيها الحذف والإثبات كثيرا في لغة العرب قد قرأنا بالقراءه مين كثيرا وفيها كلها بالياء حيث حذفها حفص العشر العشر مقروء مين عفوا اا اللي هو قالوا مين اه بيقول بيقول بالياء كلنا قلنا ايه لو حد فاكر ها و باثبات الياء حذفها حفص ها فرهبوني. فرهبوني فعبدوني الياء يعني ليها احوال كتير وايضا تفتح وتسكن مع الاثبات برضو لغات العرب فقوله تعالى قل عبادية وفيه ايه عباد فبشر عباد كتير وطبعا قلني برضو فبشر عبادي واللي قدت على انواعها تقبل الحزف والاثبات على حسب ما نطق به العرب هنا النون أيضا تحزف و... ها؟ طيب هنا الحديث ده خطير أول الحديث ده خطير أول فيه معنى مهم أولا عشان كده بقى ما عندناش ايمان شكده؟ عندنا ايمان ولا ما عندناش حتى تحبه مفيش تحبه ولا حاجة عندنا ايه لقى ايه لقى فيه ولا لقى مفيش يبقى اه مفيش ما هو نفي نفي اثبات انه تقول لقى لما بقول ما عندنا ده نفس مش كده ولا قلت لا يعني فيه مش كده قصدك كده الحمد لله ان النفس يكون كده يقول لا فيه فيه تحابب فيه ايمان ما فيش تحابب ايمان على طول كده وطبعا كل واحد منصرف عن التاني لا في اخوه ولا في محبه ولا في رفقة لاحسانة. وهو المحبة ما تجيش لوحدها كده برضو. المحبة عاوزة افعال تحصل بها المحبة. منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي. السلبي ايه يا حمادة? اه? اه اه. يبقى افشاء السلام. ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. مش كده? معدنا طبعا مش تمكم اجراش مش كده? مش ده من الفعل الايجابي بقى اللي هو بيزود المحبة. ايه ها دي علي مش عاجبك او ايه? انت بالنسبة لك ضرب بس. <تصفيق> ايه بقى هنا ايه? ليه? عايب نفسك وجاي ليه? مش داعي. طيب ايه بقى السلام? ايه بقى ايه بقى السلبي الايجابي بقى ايه? ها؟ ها؟ مثل المؤمنين فيه وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمة دي حاجة كده بقى لو وصلنا للحالة دي لما مثلا من بعيد أبعد واحد أحمد سجن في الهرم <تصفيق> انت ساجمت الشيخ زايد لما اخوكم يعيا في الشيخ زايد تلاقي الناس كلها مهتمة مراحل الجبله ده والجبله بتاعه عشان نخلص منه اصدق عشان كده يبقى ضروري ايه كمان هل يمكن ان تكون تؤمنوا اسم حكاية ايه اسم الحكاية دي حاجة اسمها اسم حكاية الحكاية إذا قال قائل قولا فنقلنا قوله نقلنا قوله بنحكي قوله نقصدنا اللفظ اللي هو نطقه مش قصدنا معنى اللفظ يعني نحن لا نقصد معنى اللفظ فيقول مثلا ايه واحد جايين الناس يقتلوه مثلا فقال اني احبكم فنقول احبكم انجته انا اصد ان اقول احبكم ان انا بحبكم في المجال ده لا انا اصد اللفظ ده انجاه فيبقى احبكم ده فاعل لأنه هو مش فعل هنا ولا مفعول ولا مضاف ولا غير ده هو الجزء ده على بعضه كده ده فنقول ده هنا ايه نحكي نقول مبتدأ محكي في محل نقول بقى ايه احبكم محكي في محل الرفع مبتدأ مش كده وطبعاً المحكي ما يقبلش الايه التغيير ما يقبلش الاعراب لانه نحكي بما نقوله زي ماهو يعني اللفظ ده مقصود لفظه لا معنى واضحة مش كده فيش حاجة اسمها اسم حكاية بقى اسم حكاية يعني واحد مقلف رواية فنقول ايه الرواية اسمها ايه ولكن ده طبعاً هنا فيش نقل حاجة يعني مفيش نقل كلام ولا حاجة تؤمنه ما تجيش كده مين اللي بيقلف ده مال مين? مين اللي بعت الورقة? يقول ما يخافش. اقول يا عمر. محمد متحك لازم. وانا هقولكوا واحد واحد يقولولي وخلاه. انا عايز اعرف بس مين اللي يعني بيفكر ويجتهد وكده. ودي حاجة كويسة يعني عشان له جايزة. كده ممكن. اه طبعا. وطبعا المفروض اجيب لكم جوائز كلكم وحاجات حلوه بس نسيت الله بيه ميه دي ميه ما لناش حاجه لا شيل الميه الثانيه دي بقى كفايه أهن... طيب هنا بقى يبقى من الأفعال كمان الإيجابية يعني طبعا كف الأذى ودفع السوق ده من, من السلبي اللي انت لا تؤذيه في شيء الحاجة التانية اللي انت تفعل أفعال منها نقول كده قد تمع الحاجات بسرعة كده ولا سبعة قول كده يا اي حد مين قول يا فتح يبقى الموساه بالمال المعونة في الصنعة السؤال عليه اذا كان بعيدا او مريضا او رائبا عنك النصيحة ان انت تقول له ما ينفعك من الامر المعروف انها هي عن المنكر بالاسلوب الحسن ان انت تدعو له وتفي له ولو بعد وفاته كل دي اعماق اش كده اه انما كده ملكش دعو باي حد اه الايثار على نفسك كل دي امور مطلوبة واحنا قلنا الاخوة الخاصة لها تمن اركان مين اللي عارفهم ننفل لسان كفل ايه الاذا ودفع الغيبة عنه اذا اغتبه احد وان انت تذكره وتنصحه كده تقولنا دي بحب الأسماء يعني كل أحوال اللسان مع معا والمال المواساب المال الإيصار والوفاء والدعاء في وحدة طبعا ما قلنهاش إيه هي رفعت إيه التكلف بينك وبينك يبقى لا يكون أخاك حتى تأكل عنده وتنام وتقضي حاجتك وتصلي من غير حرج ولا حياء يعني يبقى ده سهل حرج مشقة ولحمة أما ترك التكليف إنك ما تكلفوش فده من الإيثار والله أعلم وعدم الاستغلال ماستغلوش انت تحاول تخدمه وتعطيه وكده يعني عشان كتير يجمعون يقولوا ترك التكلف والتكليف ودي ما اي علاقة بدي دي حاجة ودي حاجة تاني ليهم علاقة يعني بس يعني مش مرتبطين للارتباط ده الا في, في بناء الكلمة بس إنما رفع الكلفة بينكم وبين بعض وده طبعا أمر مهم جدا في زوال الجفاء اللي بينكم وفي اليسر ولكن طبعا يبقى لا تؤاخي إلا صالحا يؤسرك على نفسك وأنت تؤسره على نفسك مش واحد يستغلك ولا أنت عاوز تستغله كده او كده انسى حكاية الاخوة دي مع الشخص ده بدور على حد تاني زي تساعد بعضيك لا وطبعا في رواية دايما نقولها اولها ايه الرواية اللي دايما نقولها لو حد فكرها والذي نفسي بيدك لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنه حتى تحابك والذي نفسي بيد أولها لا تدخلون الجنة حتى تؤمنه ده أكيد ما فيش دخول الجنة مع الكفر أزم إيمان ولا تؤمنه يعني لا يكمل إيمانكم دي أكيد مش محتاجة يعني لا فكر ولا محتاجة أي حاجة لأن مدام المحبة في الله من الإيمان فلا يكمل الإيمان إلا بكمال أجزاؤه بوجود أجزاؤه كلها لو جزء مع السبع فمعنى لا يكمل إيمانكم دي أكيد لا تحصلون على أصل الإيمان دي طبعا إيه؟ محتملة لغة من في شرع لأن الشرع أثبت أن أصل الإيمان يحصل بما هو دون ذلك دون ذلك يعني مش دون ذلك في المرتبة بما هو أقل من ذلك في العدد يعني عدد الأعمال والمطالب وإلا فهو أعلى مرتبة وهو التوحيد آه شهادتين يحصل أصل الإيمان بهما مصدقا بهما قلبه وده طبعا أعلى, أعلى فأعلاها لا إله إلا الله وأدماها مطط الأذى عن الطريق والحياء شعباته من الإيمان طيب إيه المعنى الثالث أنه لا يصلح حالكم في إيمانكم بغير هذه المحبة لا يصلح حالكم في هذا الإيمان بغير هذه الجزئية من الإيمان وهو التحاب في الله فاكرين زماني لما قلنا ان الناس اذا اجتمعت لا يصلح حالهم ولا اجتماعهم ولا يمكن الا بركيزتين اساسيتين قلنا ايه ولا ثلاثة اه ثلاثة اللي هما ايه دول قلنا الاخوه والثقه والطاعه قلنا ثلاث حاجات مش كده والا مش هي... مش هيوجد شيء ولا يتنازعوا فايه فتفشلوا وايه وتذهب ايه وتذهب قواتكم وتذهب ايه ريحكم ان يشأ يسكن الريح فيضللنا رواكدة فقالوا طيب احنا عملنا موتير مش عايزين الريح ولا عايزين حاجة الناس اللي بيكذبوا القرآن من اللي ان الريح معناها الهوى اللي بيزوء ال... الاشرعة الريح اللي هي ايه القوة الريح القوة تذهب ريحكم يعني قوتكم فربنا ان يشأ يبطي قوة المواتير ربنا لو لغى خاصية المعناطسية خلط يمنع تصنيع يعني وجود الطاقة اياه اللي خلق شيء لا اني اخوذ عنده خزائن كل شيء يبقى يسكن القوه يبقى ما فيش عند حد ايوه الثقه الثقه عدم الشك والظن و الريبة في إخوانه ناس امتعشرتهم وعرفهم ومتديمين ويظهر عليهم الطاعة والعبادة والابتهاد والبذل لله عز وجل يبقى دوله ينفعت يمشي معه يبقى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا الأخوة والثقة والطاعة الأخوة قلناها هاي وغير أخوة ما فيش فايدة معتصموا. أعتصمه. الأمر هنا للجماعة ولا للفرد للجماعة بحبل الله طيب افرد الأمر للأفراد هيتأدى الاجتماع بالإيه بالاعتصام بالشيء الوح وما يكون الأمر المجموع على بيتأكد وجميعا تؤكد مش كده ولا تفرقوا تهقل الآية دي يعني اللي يخالف بعد كده أحمد ده والتاني والمصطفى والعيل دي يا الفضيعة يقول لك اعتصموا معنا احنا يعني احنا نروح وراه زي بعض يا سيدي الموفقين بس المهم انه بقى في النهاية ايه لازم يبقى مع بعضينا. مش كده؟ اه وبعدين يكون بحبل الله وحيس ان انتم مش عارفين حبل الله ولا حاجة. حشتونا لحقيقة الايام دي كنا هناك. روحوا القلوب يعني روحناك شوية وهينا بقى نرجع تاني من الفرس. ايه عيشت؟ تزعل؟ اللي بيزعل يقولينا يعني يجي الناحية دي. الحمد لله اللي لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفتها بين قلوبهم لكن الله ألفها بينه مش ممكن النفوذ دي تأتلف كده من غير طيب هنا بقى ولا تؤمنوا حتى تحاب ومفيش فايدة بيقول سيدنا الإمام بيقول وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحبوا معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب يبقى الناس مؤمنين ولكن أي حالهم مدهولوا مرخبة ضعافة و... فعايزين نعمل حكاية التحاب دي وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا فهو على ظاهره وإطلاقه نبقى التانية محمولة على غير هذا ليه؟ لجريان العرف الشرعي بأنه لا تؤمنه معناها ايه؟ لا يكمل إيمانكم النفي نفي الكمال لا نفي الأصل ده جرى فيه يعني نصوص ملهاش حصر ودلت الأدلة يعني لو كان هنا فيش دليل خاص مش محتاجين ليه؟ لأن الأدلة المتكسرة جدا دلت على أن النفي الشيء يدل على نفي كماله لا على نفي أصله قد يدل على نفي الأصل ولكن ما يبقاش يقيني أنه نفي الأصل لأن الأكثر نفي الكمال لا صلاة لكذا لا صلاة لكذا لا تؤمنوا حتى كذا إبقى ده كله إيه مقصود به كمال الإيمان إنما لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ده على ظاهر وإطلاق ما فيش دخول الجنة مع غير الإيمان أبدا كفر ما فيش دخول الجنة مع الكفر يبقى فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان طب لو كان عاصي يدخل الجنة برضو يدخل بس بعد ما يعذب ويطهر وقال الشيخ أبو عمر رحمه الله معنا الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم يعني لا تدخلون الجنة حين يدخل الناس حتى تؤمنوا ما الإيمان المقصود هنا؟ هنا إيمان مقصود حتى تؤمنوا هذا الإيمان المشتمل على المحبة فإن لم تؤمنوا هذا الإيمان المجتمل على التحاب لا تدخلون حين يدخل الناس كي يعذبوا خشون نربع شوية ولا هيو دها قصتهم ولا يتأخروا ولا ايو فيش تأخير بقى اللي يعني في النار بقى ولا ايه يعني دخلوا الاخر يعني ما هو عذاب برضو ما هو اللي يدخل الاخر ده ما هو يعذب على الصراط كلاليب والحاجات وايه يخاف يوقع وكده يوم القيامة الواحدة ومشكلة كبيرة حدثني زهير بن حرب أن بقنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووقيع إبا احنا وقفين بقى على إيه حديث الدين المصيحة وهو أصل أيضا من أصول الإسلام حقيقا بهذا الحديث الذي قرأناه اليوم أن يكون اصلا أيضا من أصول الإسلام لأنه لا يحصل لا تحصل القوة للمسلمين إلا باجتماعهم ولا يحصل اجتماعهم على الشكل المرضي إلا بذلك فده أصلا من أصول الاجتماع يعني لو قلنا في علم الاجتماع بصورة اسلامية يعني او من جهة, جهة شرعية فهيبقى ده اصل من اصول علم الاجتماع معناها ايه؟ العلم اللي بيبحث في ايه؟ علم الاجتماع اللي بيبحث في ايه؟ أوه. علم الاجتماع لا يبحث في حال الفرد لوحد إنما في الصيغة الاجتماعية يعني إذا اجتمع أكثر من واحد كيف يجتمعون وأحوالهم حين الاجتماع وما يصلح هذا وما يفسده وما يشوش عليه وما يضعفه وما يقويه وما ينبغى أن يكون فيه ده علم الاجتماع فهنا طبعا آيات العمران والحديث ده وغيره ده فيه الأصول دي يعني أحد الأصول طبعا مش كل أصول علم الاجتماع إنما فيه أصل كبير من, من هذه الأصول